بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. ما وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم sleep ذلك بأنه كانت تأتي ذم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا I'll mm you. -hmm. مَا لَسُنَبَّهُ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً Weer niets anders dan de wereld. Weer de En Nee, daarvoor. ومن een nieuwe consciëntie ZANG